وَأَن أَلْقِيَ عَصَا فَأَلْقِيَ عَصَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّ يا موسى اقبل ولا تخف يا ولا تخف انك من الامنين انك من الآمنين